أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا لتنذر في صاد كتاب كتاب ميم يكن صدرك به حرج منه لتنذر به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 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها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 ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما و ر ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا ان تكونا ملكين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 ف ر ي ق انهم حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون, ويحسبون انهم مهتدون يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون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 حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه, أن تلكم الجنة أورثتموها, اورثتموها بما كنتم تعملون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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 أ َ ذ ي ن َ ق س م ت م ْ لا َ ينالهم ََُُُ الله َُّ ب ِ ر َ ح ْ م َ ة أ ادخلوا ُ ا ل ج َ ن َّ ة َ لا َ خوف ٌَْ عليكم ََُْْ ولا َ انتم ْ تحزنون َََُْ ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب الجنه أن أفيضوا, ان افيضوا علينا من الماء ونادى اصحاب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن أفيضوا, افيضوا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله ان الله حرمهما ع ل ى الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه, وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هاد ف ا ل ي و م ن و س و ا لقاء ي و م ه م ه ذ ا وما ك ا ن و ا ب ي ا ت ن ا ي ج ح د و و ن للعلوم ا ب ف ص ل ن ا ه ع ل ى علم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 بين يدي ر ح م ت ه حتى إ ذ ا أ ق ل ت س ي ل ل ا ل ق م ا ل ا س ل د م ي ت سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 ابي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين اوعجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 و آ ب ا ك م ما نزل ا ل ل ه ب ه ا من س ل ط ا ن ف ا ت ب ل ن ي ل ل ع ك م م ن ا ل م ن ن ت ر ي ف أ ج ا ه و ا ل ذ ي ن م ع ه برحمة منا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 وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا اعلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 لفضيله الدكتور محمد ر ا ت ن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 ط ا ئ ف ة منكم آمنوا ا ب ل ذ ي أ ر س ل ت ب ه و ط ا ئ ف ل م ي ؤ م ن و ا ف ا ص ب ر و ا ح ت ى يحكم ا ل ل ه ب ي ن ن ا وهو خير ا ل ح ا ك م ي ن